اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك منيبين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا إلهنا إلهنا في كل الأوقات اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلما دقها وجلها سرها وعلانيتها فإن غفرت فخير راح من أنت فخير راح من أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت، يا من عمل المذنبين بحلمه ورحمة، يا من عمل المذنبين فوانا يا خير الغافرين ويا ارحم الراحمين